وسيرت الجبال فكانت سرابا إِنَّ جهنم كانت مِرْصَادًا للطاغين مآبا لابثين فيها أَحْقَابًا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إِلَّا حميما وغساقا جزاء إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفاز الحدائق وأعناب وكواعب أترابا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا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 ان انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا